على موقف ما منعت دمع يتطير واقف أنظر مشهد بخان الاثنين تنا سكنه ظلمه الليل فاجاه طفل حسين حديث هناك جاير جاير جيم طفلان تقول سكانه لما وانشر البسمة ورد ظهور من حادر الحسين براء صافي ونسمة مع نسمة أظن رخو يا أخر لا تجمعنا. أبنى أخويا آخر الييل تجمعنا أني وانت وخبايا وخاما توديعنا إني أنا الأكبر والشبن من حيدا والناس في حزني حياة النقهر إني أنا الأكبر والشباب منح والناس في عزم حيات حيات النقهر الموت لا أخشى. يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي إني إني أنا الأكبر والشبل من حيدر والنصر في عزمي هيهاته إني الموت الموت لا أخشى يا ظالم والله الموت لا أخشى يا ظالمي والله يا وليبي إني إني أنا الأكبر والشعب من حيدار والناس في عزم حيات حياتي القطار أن إني أنا الأكبر. والشبل من حيدار والناس في عزب <تصفيق> هيهاك الموت <تصفيق> الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى أني أنا الأكبر هلا والشعب من حيدر والنصر والنصر في ارفع الصوت هاي ها آخر عاد المستهل أني أنا الأكبر والشعب من حيدر والنصر في عزمي. هيها تألقها الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي ارفع الصوت ارفع الصوت اني انا الاكبر ايدك فوق والشيب لومن ايدك فوق حبيبي ايدك فوق والنصر في عزمي هيهات ردد حبيبي ردد المستهال اني انا الاكبر والنصر والنصر في عزمي هيهات المطار الموت لا أخشار يا ظالمي والله الموت لا أخشار يا ظالمي والله يا ظالمي والله سوك يا لا جسمحت جروب لي الطفوار الطاغر زرات وبعد وبعدور ساتر ونظر عيني على موقف ما نات صوت من خان بخيالاتي سنوات جروح ليه تفورت قاغر زرات وبعيد نسيت للخبا تني رفاته نظر عيني على موقف ما منعته دمعي اكتر واجوف الظر مشهدي بهال خامل يثنان شناشاتنا ظلمت الليل فقدانا اللي يحسين دمعي كتور وعقف فانضور مشهدي بها الخمل اثنين شنها ساكنها ظلمة الله فقدها اللي حديثنا كذا حديثنا ندايل بالطفل تقول يسكن غمض وانشر البسمه واريد وجهون من قادروا لي يحشين مرااسات يا ناس ما حنا اسما الي يا اخويا طول لا وانت وخيبه وخيبه وانت وانت صوت من خيمة بخيالاتي سمعت جرب لي الطفور الطاهر زرعت على الشام يشير الإيقاح صح، لازم تخلي إيدك فوق صوت من خيمة بخيالاتي سمعت جاروا بلي الطفور الطاغر زاراتا وبعيدور سيتر شبتا مني رفاتا نظر عيني حلى موقيت ما مناتا دمعي كتور واقف انظر مشهدي بهال خملفنا شنغساتنا ظلمة اللي فوق دار طفل يحسير عديث هنا داير البال تقول تقولش كان غمض وانشر الباسمة تقول اسكان ظلم وانشر الباسمة واريد ويزهر من حياة دعوا لحسين براء صافر لا يسمع معنا أظيم يا أخي لا لا تجمعنا أني كلك cuento خيبات رجانا اني وانت الخيبات ما تيوجدانا اني, وانت أني وانت صوت من خامه بخلا على التي سماتا يا رجل وبعد سطر الخبتن رفعته نظر عيني على موقف ما منعته دمعي اختار وقف النظر مش لاجيذها الخالد ثائر تنفس سائر فوق داغاته في الاحسان حديثي هنا عبد عربان طفلان تقول اسكان اغمر ونشر الباسنة ورد وزهور من حادر ونحسين براء اف في و ناس ما انا اسمك اضم ناس و عطلنا اني وانتو خبطه ما تي وادنا اني وانتو و الطفل عبد الله يحكي يا اختي احكيني و الطفل عبد الله يحكي يا اختي احكيني اخدي دمعة بناري تبكي من دمعها حذب موت تتعر المحاذة بين شغاني هاجخ دي هاجخ دي من قبل المنيا نظريني ستنا بالعال ضع با شرع الوطي يا لا نبلة أهوي بصدر أبويا وليدك عني لا تخبري للعاقلة انت بحامي ما شاء الله خافي عمتي ايدها الجالوبة تخبر احمامي باچر حاينه بالظهريه ساعه فمان اسديني يا سكنه من خامه الخما من طفلة نتتاد وجا وجيني لرمنا والقاسم ولدها يدلين على لاله دوجا دوجا وسميحت في الحامد وهيحشي يا اختي اكاني الله أخذ دم عتهدنا عرتبتي من دم حبه، هذه بموت التارم حبه بين شبان. عادي بموت تفكى على المحابة بانت وباني هاتخدي إيديا من قبل المياه نظري يا سكنا بالعاب على الوطن الوطي من نبلة مياه أهو بصدروا يا وليدة عني لا تخبرين العطيلة إنتا بحمامي خافي عمتي يدهل قامها تخبر معامي باكر حين بالغاضية ساعة الصلاة اخذيني يا سكناه من خامة لخامة من طفلة لطفلة بودع والدين لرملاه والقاسم ولدها دليني على ليلة بودع اخذيني يا سكناه من خامة لخامة من طفلة لطفلة بودع وديني يرمناه والقاسم ولدهاه دلي لعملنا بودع أمي عزيزة لا تخبرها عني لا تيج جاعينا خايف على ما لا تروحينا خايف تتألى لا تيجري دمعا لا تيجب وانا لا هي فقدت من وين سلنا شنو يواسي اوه انا عبد الله الضامي انا مذبوح ضامي من دمي نهر انا مع مثل بعمره بويا اروى بصدره بويا اروى بصدره ونفلا في نحرك انا عبد الله الضامي انا مذبوح ضامي من دمي نهري انا مع مثل بعمره بو يا أهوي صدرة نبلاء في نهر بساك يا أخوي وسمعني ساعة من بعد القبلة خد من إبها من يا ضامن لو دائم عامل احنا الضماية لكن يحشى بونا ابونا ومصعدة محنات مثل يوم ومثناك ما حد مثلك تلي أخويا تبسم متعوداء السلام من حسنك أنظر قدري تدروا بدمك والله بحالي على يتجاني ويفطر لي يا اخويا اتبسل متعوده انسلها من جف اتهن من حسنك انظر ادري اواه ادري ترو ابدا والله بحالي على يتجى ويفطر امي العزيزة لا تخبرينا حني يا سكناه لا تجف خايف حالنا لا تروحيله خايف تتألم لا تجري دمعها لا تجذب والنا لا هي صدتني من وي سلينا شنو هو واثيا أنا عبد الله الظامي أنا مذبوح وظامي من دمي نهر أنا مع مثلي بعمره بويا أهوي بصدره نبلى في نحري أنا عبد الله الظامي أنا مذبوح وظامي من دمي نهر من دمي نهر معمتي متل بعمره بويا ألوي بصدره ونبله في نحري بسيك يا أخويا اسمعني ساعره من بعد القبله خدمي الإبهامي نهريك يا رامي لو دا معاه الله احنا يبقى معي معك يحشى يا أبونا محنتا صعبة مثلي ومثلك لا ما حد مثله لي يخويت بسم مت عودان سلام من حسمك أنظر أدري تترو وبدم والله بحالي أعلم يتجاوي فطور يشكنا في المانحة سدي بعض ماطي يمكن يمنع ويصد النابلة ورويني بجم دامعة جني بيوم الفجعة من العاطش ما ندامع أهل في المانحة سدي بعض ماطي يمكن يمنع ويصد النابلة وارويني بجم دامعة تني يوم الفجعة من العاطش مالي دامعة مدبوح والروح يعسك معك سنة وحسيك بالعين ينظر لي بحزن مذبوح والروح يعسكنا عطشانا وحسن بالعين ينظر لي بحزن يا عبد الله اتبصر يا عبد الله اتبصر حالي أكثر وتر يلا تخليه همي على أمك أنا مثل الآية أقعد في حضن حسن يمسح راسي من يجري دامك يا عبد الله تباصك حانية ثروتك يلا نخليه همي على أمك أنا مثل الآية أقعد في حضن حسن يمسح راسي من يجري دمك يا أخوي يا أبوي يؤذيني فرقاكم والله بالآ لحظة ما أمساكم يا أخوي يا أبوي يأذيني فرقاكم والله بلآه لحظة ما انسكو سكنة سكنة يلي عشتي معايا في القلب عن حالة مدرايا لا تذكو لا تذكر بويا ليا كفايا بلوتي ما في مثل ها بلايا يا سكنة أرحق وأوفى بهمومة ولا أتهيأ ونصر في الحومة تريد وابني كي يقلب لي قطرها ضماها وبغ ما هجر والموج ما ضرومه عبد الله فجح كلامك بد السلامه لتجيبا سلامه خويا عبد الله فجح كلامك بد السلامه لتجيبا سلامه لكن اسمي ضيق والفجأة القريبة يوم تجري يوم ما في المحنة المحزونة ننظر للمصيبة ذبحتك يا وامع للعين عصيبة لكن شديدية والفجعة جريبة يوم تدري يوم في المحنة الليبة باشر المحزونة تنظر للمصيبة ذبحتك يا وامع للعين عصيبة سكن سكني اللي عشت معايا بالقلب حنحالي تقلد راية لا تذكر بويا ليا كفاية بل ما في متكها بلاية يا سكنة أرحل وأوفى بهمومي ولا أتهيى ونصرى في الحومة يا سكنة أرحل وأوفى بهمومي ولا أتهيى ونصرى في الحومة ترى اي ترى يدوبني من يطلب لي قطرة ضماها ادري وبضماها هجري والمرجة المضرومة قل يا عبد الله فجح لي كلامك خذ سلامي لك اجب سلامك قل يا عبد الله فجح لي كلامك خذ سلامي لك اجب سلامك لكن سبي ضيق والفجعه يوم تدري يوم ما كنا احنا العيده بعشر المحزونه تمر المصيبه ذبحتك يا ظامح لا الحيله عصيبه لكن سبي ضيق يوم تدري يوم ما كنا ما تشري المحزونة انظر هالمصيبة تبحيتك يا عظامي على العيلة عصبة خوي رضي حوت تلقى المنية خوي رضي حوت صعب علي خوي يا تبقى بديا و يا شوفك بس هل ماشيه شوفك بس هل مسيه وين يا ابن الذكيه وين بعد يوم الغادريه يا الغادريه اني انا الاكبار والسيب من حيده والنصر في عزمي هيهاتاً أن أقهار إني أنا أقهار هيهاتاً أقهار الموت لا أخشى يا بارني والله، مبارك الله فيك ماجور شاء الله اسمح لي إني أنا الأكبر والسيبل من حيدار والنصر في عزني. هيهات أن أقهار الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي وإني إني أنا الأكبر والشبل من حيدار والنصر في عزمي هيهات هيهات أن أقهى إني أنا الأكبر والشبل من حد والنصر في عزمي والنصر في عزمي هيهات أن أقهى الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي والله إني أنا الأكبر والشبل من حيدان والنصر في عزمي أيها تأنقر إني إني أرفع الصوت حبيبي خل عنك الثوالة والشبل من حيدان والنصر والناس بعد بعد كرر مرة ثانية بارك الله إني أنا الأكبر والشبل من حيدر والنصر في عجمي هيا تأنقب أق... بعد بعد بعد إني أنا الأكبر والناصر في عزمه هيها تألقى الموت الموت لا, الموت لا أخشى يا ظالمي والله الموت لا أخشى يا ظالمي والله إني أنا الأكبر والشد من حيدا والناصر في عزمي حيها تأنقها إني أنا الأكبر والناصر في عزمي الموت لا أخشى يا ظالمي والله والله يا خضر يا عيسى وح مار فوق عجات في كربلا ما شفته الموط طالبيكم هالأمر والأجل موقوت شي عيسكم دهر والقلب ما فتو يا خضر يا عيسى وحمار الملاتفوت عجد في كربله ما شفتوا الموت حال فيكم العمر والأجل موقوت في عيشكم دهر ما مفتوط شفتوا وحشي والضبابي صاعدي بناء على, على صدوة عشتوا السويشلون وانتو شفتو سفا يقاب قعفنا احرى شفتوا حسين والضابين صعد إبناء على على الصدراء السويسن وانتو سيفتون سفجات طافين أحرا. حضرتونا كيدي بيوم عاشي وشيفتونا جسدي تهشمي بحاف حضرتونا كيدي بيوم عاشي وشيفتونا جسدي تهشمي بحاف خبر عندي نظرتونا على الغابرة وزينه بتحكي وين احرى ما العيشه خبى العين على الضابره وزينه تحت وين احران العيشه وزينه بتحكي وين احرى على العيشه وزينه بتحكي وين احرى يا خضر يا عيسى وعمار المالات فوت عجب فيك البلم عسبته والموت طالبيكم العمر والأجل موقوت شعيشكم دهر والقلوب مفتوت يا خضر يا عيسى وحمار الملات موت عجب فيك كربله ما شفتوا الموت قال بيكم العمر الاجل موقوت شي عيشكم دموين رجاله ما شفتوا شفتوا يا والضبابي صاعد ابناء على جسمك عشتوي شلون وانتو شيفتو سفى يقض ضعفنا حرم شفتوي حشي والضبابي صاعد ابناء ما شاء الله. شفتو وحسن والضابعين صاعد إبناء على على صدره أشتو وشلون وانتو شفتو سفيقان ضعفين أحمر. شفتوا وحسن والضبابي صاعد إبناء على على الصدرة عشتو وشلون وانتو شو إيش تود سفينك طافية حضرتونا كذي بيوم عاشي وشفتونا جسكي تهشمي بحاف حضرتونا كذب بيوم عاشي وشفتونا جسكي تهشمي بحاف خبر عندي نظرتونا على الغابرة أزالت تحتي وين أحرى عني العشرة خبر عندي نظرتون على الغابر أزالت تحت وينحر راعي العيسى أزالت تحت مطول العمر بين العدد ما حسب طوله ضلام وحسيان كتب الرحى في القلب طول أيام من يسمع الصابه ولا يدوب يلطم الحمام ويش لون الخمر لو شاف دامي جدان يا عيسى بن ساد مو انت في منداك تحكي وما ترجعت لسني لو هل جاردنك سمي حالته مات صدقني تضمّك بالعاد ما عشيت في لديك ما عطم الفو يحتي عن حين ما ما شاء الله والسعل اللي حرمين فوقاني يحروف تنطق بجان ما مع شفت اللي ما ظلت إلاج فوق والخيار هاما وافي يا أبو الفضل وافي شفتها وعين مع ميا ولا يشوف من أترساهم في ذاك عين يا أبو فاهم شفتها وعين مع ميا ولا يشوف من أترساهم جاوبني يا عيسى بالطف العبوسى شفت اللي تدفى لخيوك لو شفت ونظرت بدموعك حضنت عن كل اللي شفت شجوك جاوبني يا عيسى بالطف العبوسى شفت اللي تدوكا لخيوت لا شفت ونظرته بدموعك حضرته عن كل اللي شفتاش يدوك مو طول العمر بالعدد ما أحسن طول بعد عامة. وحزني من كتب بحافل يجمو طول أيام عالم مين يسمع عن فامه ولا يده يلطم الحامه وشنون الخبر لو شاف بالعين دامي جتا دام. يا عيسى بن سلاك مو انتل في مهداك تحتي وما تردك لسنين لوه الجار دمات شني حالة مهداك صدقني تضمك بالعب يا عيسى بن سلاك مو انتل في مهداك تحتي وما تردك لسنين نوف الجار دماك شرني حالة مار صدقني تضمعك بالعين ما عشفت الذي بيق مع طمال فوق. يحكي عن حين ما والسان الحرين فوق لحروف تنطق ما ما شفت اللي معبلات إلى جوف والخيام هما شفنا وعين معمية ولا يشوف من أثر سهم جاوب يا عيسى ب طب العبوا شفت اللي تدوسه خيول لو شفته ونبرت قاتب جامع الروح والوالي مطروح فوق الواطية ماشيك كمدوح ابني الزيجية روحة جامية سنهيها العيو تنظر ولا دور هاي الرازية وانت مصنوب راسا اللي مصنوب بالسام هارية ما تبقى الروح والوالي مطروح واقيل وطياه ما سيفت مدوح ابني فزيت يا روحا دامية شنهيها انظر ولا ذوق هاي الرازي مو انت مصنوب رسالي مصنوب بالسام هاريه يا روح الله وحبك ما ازبطه في قلبك عالجتة يا مو انت اللي تصلي باتر خلف المهدي وينك عناوة وي? يا روح الله ما غزبطة في قلبك على الجثك تحسب مو انت اللي تصلي باتر خلف المهدي وينك عناوة وي? ما تبقى هروح والوالي ما تروح فوق الواطية ما شفت مذبوح ابني زيك يا روحا جامية شمهيها لعيوب تنظر ولا تدوب هاي راسية مو قيلت مصلوم رسالي مصلوم بالسام غارية يا روح الله وحبك ما أثبت في قلبك عالجثة تحسب مو انت اللي تصلي باتر خلف المهدي وانك عالنا وان يا روح الله وحبك ما اسبطك قلبك عالجثة تحسب مو انت اللي تصلي باتر خلف المهدي وانك عالنا وان ما تبقى هالروح والوالي مطروح من فوق الوطية مع شفته مذبوح ابن الزيات روحه دامي شنهيها العيون تنظر ولدوب حير رزياء مو انت مصنوب راسي اللي مصنوب بالسام.